وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور بحكثاتها كل محكثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار فعاظني الله وإياكم من النار تحدثنا عن النية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث ثم افتتحنا احاديث كتاب الايمان في الباب الاول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فنعتمد بعض المراجعه بعض الطلبه ان شاء الله يذكروننا ب النقط الأساسية في الدرسين الماضيين. عندما تحدثنا عن النية، قلنا النية في اللغة هي واحدة اسم. واحد يقول، تقول أنا، تكون غادي يقول فضل. النية في اللغة. هي نوى ينوي نيه إذا قصب والمقصود هو قصد القلب وإرادته النيه قصد القلب وإرادته عودنا تفضل يزكي الله خير النية قصد القلب وإرادته والنية بهذا اللصب لا توجد في كتاب الله عز وجل إنما توجد ألفاظ أخرى تحمل معنى النية ما هي هذه الألفاظ؟ فضل الابتغاء والإرادة جزاك الله تعالى ثم النية لها معنى التمييز أو القصد منها هو التمييز القصد والمقصد من النية التمييز هناك نوعان من التمييز التمييز الأول ما هو نعم التمييز بين الأعمال لأن هناك أعمال متشابهة تماماً نفس الهيئة مثلاً الظهر والعصر نفس الهيئة هي هي ولكن بماذا نفرق بين الظهر والعصر شخص يصلي يصلي ظهر العصر ما ندري ما تقوليش لا هذا الوقت وقت العصر يمكن يكون جمع لعذرين شرع كي يصلي الظهر في وقت العصر او كي يصلي العصر في الجمعة تقديم كي يصلي ركعتين لتحيه المسجد أو ركعتين موضوع او شي حاجه اخرى اذا التمييز بين الاعمال هو معنى من معاني النيه النية ثم هناك تمييز اخر وهو التمييز بين المعمول له هل أعمل لله أم أعمل لغيره كيف أفرق من الذي يفرق النية النية هي التي تفرق لمن أنا أعمل لمن يعمل المكلف لمن يعمل العبد ثم ذكرنا أن النية مسقوقة بشيء منحوقة بشيء آخر عند القدرة النية وسط قبل النية لابد من المعرفة لابد من المعرف حتى أنوي ينبغي أن أعرف ماذا أنوي ثم بعد النية والقصد, والقصد والإرادة والعزيمه وما إلى ذلك أفعل أو لا افعل قد انوي الفعل ولكنني أعجز قد تكون عندك نية الفعل ثم ياتي العجز إما لمرض أو لعرض طارئ أو ما إلى ذلك هذا القسم الثاني هذا التمييز بين المعمول له عندما هو الذي يأخذ معنى. الإخ... الإخلاص الإخلاص فإذا عملت لله وحده فأنت مخلص لله وإذا عملت لغير الله لفلان فأنت مخلص لذلك فدائما هو إخلاص لكن الإخلاص المعتبر شرعا هو الاخلاص لله عز إنما الأعمال إذن الله إذن الله من كان سجرا رسول الله ورسوله، من كان سجرا رسول الله ورسوله، من كان سجرا لدودا وسجوا، لمغت من كتوها ويتزوجها، فعذروه إلى ما عذره، إيه؟ ثم انتقلنا إلى كتاب، إيه؟ مادة كتب فيها معنى الجمع والضم، معنى الجمع والضم، ومن الأمثلة على ذلك؟ الكتيبة العسكريه هي مجموعة رجال والكتاب سمي كتابا لتحقق معنى الجمع فيه فهو ضم الحروف فضم كلمات فضم فقرات الأبواب الفوصول الكتب في مجمع من هنا كان الكتاب كتابا انه يحمل معنى انجب من البخاري اذا في كتاب ابن قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان قلنا <تصفيق> كتاب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب الايمان هذا كتاب الايمان كما قال المصنف رحمه الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الإسلام على فرسل أما الباب على الحقيقة فهو المدخل الباب هو المدخل باب المسجد هو المكان الذي يدخل منه الناس إلى المسجد وقت البيوت من أبوابها أي من مداخبها الطبيعية التي خصصت لذلك فهي هنا على الحقيقة وهي في المعاني المجاز الباب في المعاني مجاز عندما يقول في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قول كيف باب القول عنده الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الاسلام عليه هاي المعاني يقول لك من هنا ندخل إلى عالم من المعاني تتحدث في موضوع معين هذا الموضوع المعين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الاسلام ويلا وييلا بسم الله ندخل من هذا الباب ما في باب لا دفة ولا سقطة ولا ولا إنما هو باب معنوي للدخول على مجموعة من المعاني في إطار واحد وفي باب هذا هو الباب الباب على الحقيقة المدخل وفي المعاني مجاز أي سجزنا وأجزنا أن ناخذ مسمى الباب لأن الباب منه ندخل إلى محيط معين إلى عالم معين فكذلك هنا في باب المعاني أننا ندخل في محيط من المعاني المحددة هذه المعاني المحددة عنوانها ما هو بني الإسلام على خمس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هذا الحديث بني الإسلام على خمس سوف ندرسه مباشرة بعد هذا البيض. وذكره المصنف هناك بالتمام والكمال وقال المصنف في هذا الحديث بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله أن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان لكن لماذا قال باب قول النبي الرسول بني الاسلام على خمس صف مزج. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بني الاسلام على خمس وكفى انما قال بني الاسلام على خمس ثم بين هذه الخمس لكن الامام البخاري قال بني الاسلام على خمس قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وكان هذا من باب تسميه الشيء بجزئه. فيجوز ان نسمي الشيء ببعضه باسم بعضه باسم الجزء من باب تسميه تسميه الكل باسم الجل كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم دعنا اركعوا واسجدوا صلوا فهذه الصلاه فيها الركوع والسجود كالصلاه فيها قراءه الا حرام صيه فيها, فيها ركوع رحم الركوع الى غير ذلك لكن خل اركع واسجد فهذا من باب تسميه الكل بس بالجزء يجوز او لا يجوز يجوز امثله كثيره ذكرت بها فتحرير رقبه الرقبه هي الثلاث وسمية راقبه لأنه منها تتم المراقبه باش انت قد يتراقب ايه؟ السوق ولا تلمش في المدرسة ولا العمل في المحمل او ايه؟ باش بماذا تراقب؟ تراقب بالراس ديالك عملة تضاعي تدوجها فوق الجسد كالضرب وحدة طريقة تقنيه عالية فهي فيها عنف معنى العنف المراقبة فمن أخذت هذه الراقبة فاذا تحرير رقبة ما سنتحرر للعبد غير عنفه او لا كله عرر كله فتحرير رقبة أي تحرير بشر انسان اب كامل امثله كثيره في هذا لا يمكن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على خمس إذا قلنا هذا من باب تسميه الكل باسم الله. أبيكي. يقول الإمام المبارك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع ايمانهم وجبناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وينداد الذين امنوا ايمانا وقوله ايكم زادته هذه الايمان فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا إلى هنا يشهد الإمام البخاري بآيات يؤخذ منها زيادة الإيمان بالنص نبقى نقول لكم النص يفهم منها يفهم منها زيادة الإيمان ونقصانه أيضا بالنص فيما بعد يفهم منه زيادة الإيمان بالإشارة نفرق الإمام البخاري بين النصوص التي فيها لماذا تسمي النص نص نص نمنا النص الصلاح الأصولين النص هو الذي لا يفهم منه سوى معنى واحد لا يحتمل أكثر من, أكثر من معنى لا يحتمل أكثر من معنى في معنى واحد هذا يسمى نصا النصوص التي تأتي بصورة ولكنها نصوص من الناحية اللغوية النص معنى النص الآية ونقول هذا نص لكن في مفهوم للأصولين النص هو الذي لا يحتمل أكثر من معنى ما سنسمعه الآن يفهم منه الزيادة والنقصان في الإيمان لا بالنص ولكن بالإشارة أي أن الآية أو الحديث أو الاثر يعطينا معنى زيادة الإيمان ونقصانه بس بالإشارة قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان كيف زياده زيادة ونقصان زيادة الإيمان والنقصان الايمان ما فيش لكن عند التعمق والتخلي نجد أن هذه الكلمات تفيد زيادة الإيمان ونقصان إيمان كما سنرى إن شاء الله بالقصة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا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 وقال ابن مسلول اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال ابن جاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة انتهى الآن نعود للتفصيل والشرح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفي رواية لما مسلم أظن بني الإسلام على خمساتين أما على خمس بني الإسلام على خمس فالتقدير خصال على خمس خصال لماذا؟ لأن الخصلة هي مؤنة والعدد من ثلاثة إلى آخر إذا كان إذا كانت التمييز مذكرا العدد يكون مؤنثا يكون جمعا مؤنث والعكس بالعكس فنقول سبع بقرات أما بقرة مؤنث إذن سبع سبع سنبلات سنبلة مؤنث إذن سبع ستقول مذكر بالعكس إذا ذكرنا الرجال والنساء دخل خمس رجال أو خمسة تو رجال خمسة تو على أساس الرجل مذكر إذا الخمسة ستكون مؤنث دخل خمسة دو. رجال وخمسة نسوة وخمسة نسوة لأن المرأة مؤنث إذا الخمسة ستكون مذكر نعرف كالعدد ثلاثة إلى عشرة هذه القاعدة. فكذلك هنا بني الإسلام على خمس أي على خمس خصال لأن الخصلة أو الخصلة مؤنث إذا الخمسة ما تستطيعون؟ مذكر أما التقدير في رواية مسلم بني الإسلام على خمسة أي على خمسة أركان الركن الركن مذكر الركن مذكر إذا الخمسة ما تستطيعون؟ تكون مؤنث بني الإسلام على هذا الحديث نشرحه إن شاء الله عندما نبدأ الحديث في الباب الثاني ويأتي مباشرة بعد هذا الباب لعلنا ندركه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى يقول مصطفى رحمه الله وهو قول وفعل وهو ضمير يعود على ماذا على الإيمان هاي الإيمان قول وفعل. إلا أن الكلمة المشهورة عن السلف رضي الله عنهم وأرضاه الإيمان قول وعمل السلف هذه العبارة التي اشتهرت عنهم بل بلغت بالتواتر قول وعمل إمام البخاري هنا قال وهي قول وفعل على أساس أن الفعل هو العمل أو الفعل العمل بمعنى وقد يكون بين اللفظتين فرق دقيق وهو قول وفعل ويزيد وينقص وهو قول وفعل ويزيد وينقص ما هو الإيمان الإيمان قول وفعل أي قول وعمل ويزيد وينقص إذن عندنا هنا مقامان أو عبارتان العبارة الأولى قول وفعل. والعباره الثانية ويزيد وينقص إذن تعالوا على العبارة الاولى الإيمان قول وعمل طيب لم يذكر الاعتقاد الاعتقاد لم يذكره قول وعمل قول وعمل إذن أين الاعتقاد لا القلب يقول معنى قول وعمل أي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فاللسان يعمل وعمله القول والقلب يقول وقوله يقول ويعمل والقلب يقول ماذا يقول يقول يعتقد يصدقه يكذب يكذبه يحبه يبغضه يخشى يخاف يرجو إلى غير ذلك يرائي القلب عنده أعمال ينوي يقصد يعزم إلى غير ذلك من أعمال القلوب فالقلب له أعمال كثيرة متعذبة حتى أن كثير من اهل العلمان لا يكتفون بالتعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان بعض اهل العلم يجدون قصورا في كلمه اعتقاد اعتقاد بالقلب لان القلب له اكثر من الاعتقاد هو يعتقد ولكن ايضا هذه الاعتقاد هذا الاعتقاد تكون فيه احساسات واعمال وتكون فيه اقبالا وإحجام اقبالا وادبارا الى غير ذلك فاذا القلب يعمل القلب يقول القلب يقول القلب يعمل وعمل القلب وقول القلب هو اساس هو الاساس فمن قال بلسانه وعمل بجوارحه ولم يقل بقول بقلبه فهذا هو المنافق المنافق يقول بلسانه ويعمل ويصلي ويصوم ويجاهد وهو كافر بالله ليه لانه يخفي في قلبه الكفر والإنكار وما إلى ذلك ويعرب كذبا يعني الاسلام يظهر الاسلام بلسانه او باعماله هذا هو المنافق فاذا اعمال القلب او صحيح لا يكفي ان نقول اذا عمل بقلبه قالوا صدقوا والى غير ذلك ثم قال بلسانه يكفي فهو مؤمن وهذا هو المؤمن عند المرجئه المرجئه عندهم من صدق بقلبه وقال بلسانه أعرف فهو مسلم فهو مؤمن يعني لم يأتي بجنس العمل تمام وهو عند أهل السنة والجماعه كافر الذي لا يصلي لا يصوم لا يذكّر لا يحج قاع في المحارم يشرب الخمر يكذب يسرق يقتل بالطاعة الخدم ولا يفعل شيئا من أعمال الطاعة ويأتي كل أعمال الفجور كيف يكون هذا مسلم؟ لا يستحيل أن يكون هذا مسلم. إذا وهو قول و وثاء الكرامية طائفة منهم قالوا الإيمان هو قول إذا قال فصل ولو لم يصدق ولو إذا قال راه مؤمن وهذه الطائفة كفّرها كثير من من السنة كذلك الجهمية جهم جهان أبي صفوان وهي هي طائفة أيضا من جولة المرجع قالوا إذا صدق بقلبه خلص خلاص إذا صدق بقلبيه فهو مغمي وخلقه ما يشهدش بالسانة لكن صدق بقلبيه في قلبه الداخل يقول يهي الحقيقة هذا القرآن كلام الله هذا رسول الله يصدقه ولكن وش يقول فظل أنه يعمل صليه يصلي صليه لا. لا غير يتصر وهؤلاء أيضا حفار عند أهل سمتي والجماعة لأن إبليس صدق بقلبيه اليهود صدقوا بقلبيه وفرعاو صدقوا وجوده صدقوا بقلوبه وأبو طالب صدق بقلبه عمنا نسوى عليه وسلم ومع, ومع ذلك فهؤلاء كلهم كفار بالاتفاق وعلى فرقه. وهو قول في بالنسبة للإخوان الذين عندهم فتح الباب الحباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ من حجر العسلان النسيء. وهذا الحجر العسلان هذا يكفيكم أنه إذا أطلق الحافظ فهو النحاس. الحصان كثيرون يعني ولكن إذا أطلق إذا, إذا سمعت في أي مجلس علم قال الحافظ هك الحابر. على أطلق فهو الحافظ. بنو حجار العسقلاني رحمه الله فهو عالم جهبيد نحفرير محقق مدقق رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وهو ممن تصدوا للجامعة الصحيح لإمام البخاري بالشرح وبالبيان بشكل رائع جدا جدا جدا <تصفيق> ومع ذلك فسوف نقرأ أقرأ لكم بعض العبارات التي شرح بها قول ابن البخاري قول وفعل وقد وقع فيها كثير من الالتباس بل الذين وقفوا عند النص بالحرف استنبطوا أن الأعمال كلها شرط كمال في مسمى الإيمان هذا الحافظ إن رحمه الله عندك تقول عزيزي مرجعي إنما قال عبارات هنا هي قول المرجع ولولا أنه رحمه الله ما قال بعدها بعض الجمل التي تفيد أنه رحمه الله كان يرى اعمالا من مسمى وكان يرى ان هناك اعمالا تكفر صاحبه لو لم يقل تلك الجمل ولو اكتفينا بتلك العبارات التي ساذكرها لكم لقلنا ان الحافظ مرجئي لانه يصرح تصريحا بان الاعمال كلها شرط في كمال الايمان وهذا هو قول المرجئه بالحرف قول المرجئة بالحق الأعمال شرط كمال في مسمى الإيمان أي على عكس قول الخوارج الأعمال كلها شرط فحة في مسمى الإيمان شرط فحة معلنة إذا ما تعلمش كفر فالعمال شرط فحة لله شرط صحة للإيمان لم يسمى لا لابد أن تعمل وأن تعمل كل من الواجبات وكل من وكل من وأن لا تقع في المحرم وأن لا وأن لا. فإن فعلت فقد انتقض إيمانك ونقض عملك هذا إيمانك بالمرة وستأصل إيمانك بالمرة الأعمال كلها شرط صحة في الإيمان عند طائفة الخوارج والأعمال كلها شرط كمان معنى كمان إن الإنسان عنده أصل الايمان لأنه يصدق ويقول لا لا تنحل رسول الله فإذا إذا لم يفعل شيئا للإسلام فخلاص هو مسلم ولكن إذا فعل كامل إسلام كامل إيمان فالأعمال شرط كمال وزيادة الإيمان كمال الإيمان لكنه إذا لم يفعل شيئا فعنده أصل الايمان الذي هو التصديق عنده أنا اقرا عليكم كلمات الامام الحافظ بن حجر وسترون بانفسهم قال فالسلف هذا قولنا الحافظ بن لما ثم تسمع السلف هم السلف الصالح بالدرجه الاولى الصحابه رضي الله عنهم ثم كاملوه ثم كاملوهم سلف صالح ثم بعد ذلك أيضا يمكن أن نقول كل من جاء بعده على ملكه وعلى هذه فهم سلفنا ونحن خلفهم معنى سلف أي انقضوا ومضوا وكانوا قبلنا في الزمان سلف من سلف أي عكس خلف يقول الحافظ فالسلف قالوا هو هو الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأراضوا بذلك أن الأعمال خرطوا في كماله يعني هنا لكي يأتي شيء مرجئي أرواب يصحبنا لكي يقولوا السلفيين يقولك لك أنت أعلم من الحافظ اسمع الحافظة سيدي يجب أن تقول كلها أعمال صارتم في كمال إله. إذا ذا أحمق أحمق فش نذكركم هذا المقطع. وأرادوا يعني السلف وأرادوا بذلك بأن الأعمال صارتم في كماله أي في كمال إله. ثم قال بعد ذلك والسلف جعلوها صارتم في كماله. هي جعلوها جعلوها أي الأعمال. <تصفيق> وقال بعد ذلك أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار إذن هناك نظران نظر بما عند الله ونظر بما عندنا ألا أنتبوا الناس يقول الحافظ رحمه الله أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط يعني دجشي واحد الآن قلنا لا إلى الله وحمد وعلى الله نشهد له بالنساء ما. ما أولا لا نعرفه في القلب ممكن يكذب علينا لا نطلع على ما نجي علما في القلب والله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ما يكفي الشلا شي ولا شيء الحاجات اللي مش نأخذها وش غيرها من غيرها ومن هنا نأخذ حديث الجاريا من المرجعات الشديدة الحديث الجاريا قلنا من سأل عن أين الله قال في السماء قال من أنا قالت قال الرسول قال اعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان ما قال له شخص يقول لك تصوم شهدت الله الرحمن الرحيم فشهيد لها بالايمان قال لك ها هذا نص كذلك حديث البطاقه في صحيح مسلم حديث ابن سيجم خطا وعين غير ذلك انزل الله في في الله يعني يضع الله عز وجل هذه البطاقة في كفاه والسجل في كفاه فطاشت السجل في ضربه لا اله الا الله محمد رسول الله الا غير ذلك مما يستشهد به اهل الارجاء وهم مخطئون تماما في هذا الاستشهاد لان كلمه التوحيد تشهد لصاحبها بالدخول في الايمان بالدخول في الاسلام ولكن لا تشهد لصاحبها بالاستمرار في الاسلام ومواصله المشوار في الايمان تدخل في الاسلام مرحبا صوت الدور واش قالك لا اله الا الله محمد رسول الله لكن الشريعه ما من لهذه هذيك مصالح الزمن اذا لا اله الا الله محمد رسول الله قالها مع العصر تلفها مع الاهداف <تصفيق> باش تلفها أن الشريعه عنده مصالح لهذه الزمن كيف على كل حال كنا ذكرنا مواقف لا اله الا الله الثمانيه و ثم ان شاء الله مرات اخرى ذلك بالظبط نعيد أما بالنظر أما بالنظر إلا ما عندنا فلم من هو الإقرار فقط فمن أقرأ أجريت عليه الأحكام في الدنيا أجريت عليه المسلم أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بالكفر كيف هو قل لا إلى الله الحمد لله تحكم عليه بالكفر يجوز لا يجوز حرام من قال لأخيه يا كازل باء بها أحدهم ولكن الذي شينه نقطه النهايه تقول قل لا اله الا الله ها الناس اللي حرب الحرم ولا لا بالله منهم حتى المغربي يقعد يقول لا اله الا الله ونازل لا اله الله ما كاين الا الحرم اسم ماشي مباشر لا كلام مباشر اذا ها لا الله قدافه سبت الله زمان وجلت عليه الاحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر شوف <تصفيق> الا ان اقترن به بالاقر الا ان اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود الصنم اذا الحافظ بن حافظ يعتقد ان الانسان يكفر اذا سجد لصنم والسجود للصنم يعملون يدهرون وضراثون يتوب فإذن هذا كفر كفر بالعمل صحيح ما دام قد سجد للصنب في القلب ديالوراك حد بالكفر ما فيه صحيح المرجع ماذا يقولون يقولون لا يكفر بسجوده للصنم إنما سجوده للصنم دليل على كفر قلبه بريد على كفر القلب أهل السنة والجماعة لا يقول لك يكفر بهذا السجود وزياد على أخوان يكفر قلبه فأهل السنة والجماعة يكفرون بالعمل يكفرون بالفعل نرجع إلى السب من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالسب مش يقولوا لا السب دليل على كفر القلب لا كافر بالسب قلبي وقلبك وقلبه الله به لكن الفعل الذي فعله هذا الفعل مكثف، هذا الفعل مكثف، سب، استهزاء، السخرية، إخدا جريدة، جريدة فيها آية وشاف وقرأ الآية، شف واحد الآية، ومسح جزء جزء منه وانجيله ولا الزجر يل يل محل ولا بجدرنا ولا كافر بالله، خارج من ملة الإسلام، شو بشيء اغتسل ويتوب إلله أو لأنه في شف الآية. الكريمة ثم بعد ذلك يمسح بها الجزة السياره السيارة فهل هناك استخفاف واحتقار للقرآن اكثر من هذا كيف يبقى هذا مسلم مستحيل مستحيل ان إلا إن اقترن الحافظ هذا إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصمم فإن كان الفعل لا يدل على الكفر، فإذا هو يعتقد أن هناك أفعال تدل على الكفر، فلذلك هو يشتغل رحمه الله. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر، كان فسق، فهناك أفعال لا تدل على الكفر. مثلاً حلق اللحية، هل هذا الفعل يدل على الكفر؟ هل لحنا خجكها؟ أبداً، ولكن يدل على يدل على الفسق. فسر. المسلم يقع في الفسق لكن لا يكفر شرب الخمر واحد خدام تشرب سربيسه هل هو كافر بشربه الخمر ابدا انما هذا الفعل لا يدل على كفره انما يدل على, على فسقه والتبرج هل يدل على كفر المتبرجه ابدا انما يدل على, على فسقها وهكذا كل الكبائر تدل على فسق صاحبها ما دام مسلما من أهل القبلة وما دام ذلك الفعل الذي فعله ليس شركا أي ليس كفرا أن قد يكون فعله كفرا بذاته كالسبب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الفعل كبيرة من الكبائر كالزنا كالشرب الخمر كالكذب كالسرقة كالقتل إلى غير الربا كالرشوة إلى غير ذلك الرشوة هذه فيها نصوص إلا أن تكون من الحاتب فإذا أخذ القاضي الرشوة كفر ماذا فيها نصر كما في, في تفسير أليسي البغدالي نصر أمر الخطار في آثارنا لأمر رضي الله عنه بمشعود وغيرهما أن الرشاة كح ولكن إذا كان في الحكر بلغت إلى الكفر قال سأل كان لا يدل على الكفر كالفسق ثمن فمن يعني من العلماء ثمن اطلق عليه الإيمان بالنظر إلى إقراره يعني فاسق واحد من العلماء قال مؤمن كيف يشرب الخمس قال لك فبالنظر إلى إقراره فحكم عليه بالإيمان لأنه يكر بالإسلام ويعترف أن ما هو فيه من معصياته لكن ما هو هي معصية ويستحق العقوبة مش كيف يقول لك لا حل إذا استحل كفر من استحلاته لكن إذا لم يستحل وأقر بالإسلام وأقر على بأنه على خطأ فعلى معصياته فقال من حكم عليه بالإيمان فبالنظر إلى اقراره أي إلى قومه لا يقول الله محضر رسول الله ولم يستحل ما هو فيه من المعصير ومن نفع عنه الإيمان غشف كي شرب قال, قال فبالنظر إلى كماله أي ما عنده شيء الكامل الذي نفع عنه الإيمان قال نفع عنه كمال الإيمان وطبعا خدام كي شرب الخمر هذا ايمان كامل ايمان بدون شك ناقص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخبرى حين يشربها وهو قمي ومن أطلق عليهم الكفر شفوق الكافر قال قلت فبالنظر إلى أنه فعال فعل الكافر فعل فعل الكافر شباب المسلمين فسوق وقتاله كفر كيف قتله قال لأن قتال المسلم هذا فعل الكافر فالكافر هو الذي يقتل المسلم إذن المسلم والمسلم يتقاتله هذا يفعلان فعل الكفار فإطلاق الكفر هنا إنما يراد به أن فعله فعل الكفار <تصفيق> لذلك عندما جاء في الصحيح قوله الله صلى الله عليه وسلم إذا لتق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال الحافظ المحازب فسماهما مسلمين معنى أنه كعلمني وعلمكم أن إذا كان شخصا سماه جيش مسلمين عنده شيء كفر فيه وحفيه والخاتم يتقابل على ذلك لأن الناس سماه مسلم وكذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مقضى طائفه من الكفار وطائفه من المؤمنين اقتتلوا قال وان طائفتان من المؤمنين كله مؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الأخرى أي إحدى الطائفتين من المؤمنين على الطائفه الأخرى من المؤمنين فإن بغت إحداهما على فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن أصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون اخفوا كونهم حتى هذين يتقتلوا هذين يتقتلوا ومن أفرط عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل كفر ومن نفاه عنه فعل هذا فبالنظر إلى حقيقته أنه يصدق, يصدق. أو قال لا هذا مشكلة حسنا لأن لما قال مش كافٍ هذاك اللي قال مش كافٍ صحبة في في قلبه صحبة في عقله معنى الكفر معنى الكوف التكذيب التوليد الجحود الزعل الغدر أنواع الكفر الكفر له أنواع كثيره ثم في عبارة أخرى قال فالمراد أنها من المكملات كناية الاعمال لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمان العبارة عنده فيه فيها فيها تعمل الله بغمو لكن شوف تنبيه آخر شحف مقال تنبيه تنبيه تعلق بهذا الأثر من يقول تب الحاصر من الحجرة يقول تعلق بهذا الأثر من يقول من الأثر اليقين الإيماني كله بقى المسلوح اليقين الايمان كله مرجع شدوها قال شوف الله بن مسعد كيقول الإيمان اليقين الايمان كله واذا فين القول العام اذا كان اليقين يكون في القلب اذا هذا اليقين الايمان كله وهذا قول من قال عبد الله بن مسعود شوف قالت اهل الرضاء المبتدعه عموما علاء عشان يقولوا ان السنه جمعهم اولى أو من غيرهم بال... بال... بال... باعتماد العلم بالتبحر في العلم بالدراسه لان واحد الان السنه جمعهم مما يطرح واحد مبتدع قال عالم يقول انت يا اخي ايش كنت كنبيع الخضراف كسابراتا كنبيع الخضراف كسابراتا واسمع عبد الله بن سعود المقرأ الجليل الصحابة الفقه العالم, العالم اللي علمهم الصحابة قال لك اليقين الإيمان كله ماشي كله لذلك المتدع لا يحارب بالدرجة الأولى بالسلف واولادنا إنما يحاربون بس بالسنه بالهدي يحاربون بالهدي يحاربون بال... لان كل كل بدعه ظهرت انما تظهر بموت سنة ربح المد والجزر غير تشوفوا بدعه رفعت راسها عرفوا سنة ماتت غير تشوفوا سنة ظهرت مباشره عرفوا بدعه ماتت فسنن والمبتدعات في سراء وفي تجاذب وفي تدافع الى قيام السعر لذلك ينبغي علينا ان, أن نكثر السنن واظهار السنن باظهار السنه نقضي على البدع تلقائيا فاذا سمحنا للبدع فقد سمحنا لموت السنن من حيث ندري او لا ندري تعالى تعلق بهذا الاخرين من يقول ان الايمان هو مجرد تصديق وهم قلناهم أهلوا أن المرجاء بلغلات المرجاء جميعا أما فقهاء المرجاء يقولون التصديق والإقام وأجيب بأن مراد بالمسعود ما الحافظ فيقول بأن مراد بالمسعود الضياء أن اليقين هو أصل الإيمان يا سيد هالسورة هالمسحة ما كانش عندك خلاص جرب ان يقول حافل ما يقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الايمان كله اي ان ابن مسعود يريد بذلك اليقين هو اصل الايمان كله كله على اما توكيد لاصل او كله توكيد للايمان اصل الايمان كله اي اصل يعود على الاصل اليقين الايمان كله ان أصل الإيمان لذلك قلنا الإيمان على ثلاثة أو على ثلاث على ثلاث مراتب على شو ما قلت ثلاثة مراتب لأن مرتبة مؤنث إذا ثلاثة مش تكون مذكر هناك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أصل الإيمان ثانية الإيمان الواجب الثالثة الإيمان المستحب ومن المسعوب يتكلم هنا عن أصل الإيمان هو أصل إيمان هو الأصل هو الذي يبنى عليه الفرع فما يوجد في القلب الذي إما يكون به الإنسان ممنا أو لا يكون هذا الأصل وهو الذي يخاطبنا به ربنا عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أولي 90 دأس الطرآن الكريم يسمعون يا أيها الذين آمنوا ماذا يخاطب؟ كي يخاطب كي أصل الإيمان لا نيذر كنتخاطب الا المستحب ومعنى معنى كما المستحب اي دار الايمان الواجب فضلا عن الايمان عن اصل الايمان وبالتالي غادي يخرجوا ملايين ملايين من المسلمين من قوله تعالى أيها الذين آمنوا لكن قلنا يخاطب فمعنى هذا غادي اللي عنده خلاص يمكن ما كذا كذا في محرمات ولكن أصل موجود فيدخل في قوله تعالى هذا هو البعض بكفر البعض ديال مش الاحرق البعض ديال فيه جد ترفع هذا الانبعاث ظهور يقظه صحوه قيام حركه نشاط اذا استقر الاذن في القلب يقين اذا كان القلب موقنا اذا وقع اليقين في القلب ولا بد ولا بد بحيث مستحيل ان يكون القلب في اليقين ومو ذلك اليقين لا يصلح مستحيل <تصفيق> فاذا ايضا القلب انبعثت الجوارح كلها لا للقاء الله بس بالاعمال الصالحه بترقب يقين في القلب لا بد من اعمال صالحه حتى قال الثيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كملا بغيث لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من الله نعودها بالعبارة العب قال اشتياق الثوري وهو حسن المشكلة لو أن اليقين وقع في القلب كملا بغيث لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار بمعنى انه سيعمل الصالحات كلها قدر استطاعته وسيهرب من المنكرات كلها حسب ايضا طاقته وانخفاضه ثم في نهايه المطاف ذكر الحافظ وقد الاستاذان الشافعي واحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان. يقول: أخذنا عبارة، عبارة، إذن أخذنا عبارة واحدة، ثم اكتفينا بها ولم نواصل أو لم نذكر ما قبلها وما بعدها ونبحث وإلا غير ذلك، فقد نضيع، فنضيع. يقول: شوف الحافظ محمد، لما يدل على أن الحافظ حجر من عجاف من أي سنة والجمال، وإلا لما ذكر هذه الأمور أو. إذا ذكرها سوف يعلق عليها أو يقول لا أدن قول مرجوح أو ضعيف أو ما إلى ذلك. لكنه قال وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان أي في مسمى الإيمان. أي الأعمال إيمان تدخل في الإيمان بهذه الأية. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة. وذلك دين القيمة. ذلك دين قيما. قال الشافعي ليس عليهم أحد أحد من هذه الآية. ليس عليهم أحد من هذه الآية. فانه يشير الى الطوائف البدعية الاخرى. يقول هذه الآية هي الحجة القاطعة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شنفا. وكان مطقة مهاية ولا بقيت ذلك شيء حتى ذلك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة الشافعون <تصفيق> يقول لانت عليهم أحد من هذه الآية أخرجوا الخلاس في كتاب السنة الآن نعلم نحن بقيت بقيتنا معكم فين في الجملة الأولى دي الإمام البخار رحمة الله عليه وهو قول وفع هذا هو الفقر الأولى يبقى الايمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح واذا ايضا العكس الكفر كفر الكفر, الكفر هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كل حاجه عند العكس بيقول فإذا كان التصديق ايمانا مقابل تصديق له التكذيب التكذيب فالتكذيب كفر التكذيب كفر وإذا كان الإخلاص ايمانا فالإشراك كفر وإذا كان القبول ايمانا فالرفض كفر وإذا كانت المحبة محبة من أعمال الخلوة ولا لا. الإنسان يحب بقلبه وإذا كانت المحبة إيماناً فالبغض كفر والكره كراهية الكفر ذلك لأنهم كانوا ما عند الله فأحبط عمله وإذا كان اليقين اليقين عمل الخلوة ولا لا. وإذا كان اليقين إيماناً فالشك كفر إلى غيره، وإذا كان العلم إيماناً، فالجاهل كفر. واحد تقول له لا إله إلا الله. ماش، لا لا والله شنيدهم. الله واحد الذي ذو الفطر عالحق جل. الله منك. نسأل الله رفع الله لا. إذ قد يكون وقد لا. مشينا اذا هذا القول والعمل هذا الدرس هذا عارض. عارض اللي هذا معنى الايمان قول وعمل لكل كذا واحد قبل ما هذا ما هذا هو المقام الاول قول وعمل الايمان قول وعمل النصوى وهو قول وكه وكل كلمة تلفية قول الله عمال المقام ثاني ويزيد وينقص ويزيد وينقص ما هو الذي يزيد وينقص الانت. شوف. هنا في عبارة ويروا بسنة صحيح عن إمام بخاري يقول إمام بخاري رحمه الله يقول لقلك أكثر من ألف رجل من العلماء إذا بحنا الحمد يارو تمية مليون ما سمعت وكبرونكم ألف من علماء العلماء الجهادي ألف العالم ألف من هني ألف مليون ألف, مليون. ألف مليون. ما كان يستخدمنا ضيائر ولا السيارات ولا صوارث إنما تتلقى يشير من الجمال والبغار وكذلك ومع ذلك هو يقول لقيته ألف ومن العلماء ونشهد له من الإمام البخاري بأنه عالي عالم يقول لقيت أكثر من ألف من ألف رجل من العلماء من أمصار من الأمصار يعني من المناطق المناطق فما رأيت أحدا فما ينفي فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقف اولا هو وهو قول وفعل ولكن هو ب indem فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يعني رجع lors السلف اللي هي كلمة السلف قول وعمل مش, مش قول وفعل وإلا فقوله قول وفعل ماذا يريد بفعل؟ يريد آخر ويزيد وينقص اذا الإيمان يزيد وينقص الإيمان البخاري جابنا فيها آيات جاءنا بايات متعددة نصا في أن الإيمان يزيد ولكن ما قلش ينقص جرنا غي الأية المكتوبة ليزداد إيمانا مع إيمانه وبدناه وهوذا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يعني زيادة النص قال لأنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان إمكانية النص بلغته شيء الزاد المقابل يليارد بالكل وهو كم ماذا فيه من كلياتك بعث النقصان فيه وارد وليس محالا ولا مستحيل ويزيد وينقص إيمان الصديق ذكرنا أشار إلى إيمان الصديق كنا هو ولماذا كن هو ولماذا الصديق؟ أبو بكر الصديق لقب الصديق كلهم صدقوا رسول الله كلهم صدقوا رسول الله كيف يقول لنا عز هو اول من صدق الاخ الكريم قال هو اول من صدق صدق صدق شدد شدد شدد شدد شدد شدد شدد قال والله لو أخبرني يعني هو عور جميل صدقته، زين. إن كان قد قال فقد صدق. هذه بعد ما كان مسلما هذه الحادثة بعد ما بعد ما كان مسلما في في عبارة أخرى استني بتكرن بها لأحد وأن النبي صلى ذكر في معنى ما ذكر أنه ما من أحد. اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليه إلا وكلمته لهم الشيء كان شيء من التردد والتفكر لما يعرض عليه من شروط الايمان والاسلام اي كله واش تقول يا عمو تفكر وتفكار اجي غادي نقول امن بالله سبحان الله لله إلا هذا الرجل أبو بكر الصديق بمجرد ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم آمن به على الفور بدون تردد فسمية صديق صديق هكذا ب اللي هذه الصيغة الدل عليش. صيغة دل على شيء صيغة المبالغة كثير لذلك وكذلك ابنته عائشة الرضيع لذلك كل المسئل بيقة بيجي الصديق أبو بكر الصديق هو أعظم رجل في العالم. كما جاءته وهو أحب رجل أحب رجل عند رسول صالح ولو كالها الشيعة والروافض عليهم اللعنات المتتالية إلى يوم الدين قلوا أمين الذي يسب أبا بكر لا بينا لا الذي يسب عمر رضي الله لا له الذين يسبون الصحابه لا دين الذي يسب معاويه لا دين له خال المؤمنين الذي يسب معاويه خال المؤمنين كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخذ يكون محاذر زوج بن رسول وهناك من ساققين الان يسبون معاويه الله وانه كيت كيت كيت السبب الصحابة ضبال مبين إيمان الخبيط أقوى من إيمان غيره يقينا أمر رب العاص أظيم أنا في صحيح البخاري قال قل سأكلنا صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة بهذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها أحب إنساني على قلب رسوله. أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوه. قال ثم من قال عمر. فعدد رجال. لما النبي صلى الله يقول أحب الناس يقول عائشة. الشيعة تقول عائشة الزانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبوها. أحب الرجال. أحب الناس. أحب أحب من الرجال أبو بكر الصديق. ويا فرقك أبو أبو بكر كافر <تصفيق> كيف مش أبو النبي صل أحب الناس إلى هم الكفار. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار. إذا تكون أحب الناس إلى النبي صل الله عليه وصحبه يهوه. بارك شارون كانت الله يح الكافرين. ثم أيضا المسلم العادي. حبية لمن يزيد وينقص الإيمان المسلم عالم أنا أنت أحيانًا يكون إيماننا أقوى أحيانًا يضعف الله أكبر الآن في المسجد أكتب الله عن حديث موسى وش إيمان جنّ هو هو كما كنتم مع مع تلك مع الصوت مع المتبرجات ناقم حد حد نفس الإيمان الآن ما شاء الله بيت الله ودو خشوع مكين جر مكين متبرجات مكين فيه, فيه, فيه إيمان إيمان يلنقوي لكن ما تنكون في مجالس أخرى في بعض الإيمان فهو يزيد وينقص حتى حسب الحالات والأوضاع اللي تنكون فيها ومع رفع إلحابان إن شاء الله تعالى نقدر من هذا نتوقف عند هذا الحد ونستأنف في الدرس المقبل ان شاء الله والخطوط العريضه للدرس نعيدها مع زولاتي في هيك van de drie, jou en Ik heb إنما ينشي غيرها إنما ينفاذه فتجوه يرشي أحد أخر أهلا خطرة أهلا خطرة بعد يقتلقوا على خطرهم وعادي لا خطر ترجع له أهلا خطرة وشهل ظل ما اتطلق شو حق إخوات الرجل أقول أخي جليل إنه من تأخير صلاة العشاء من أول يقتها إلى منتصف الزوز جاء فقدت أبي من رقرها الصلاة ذو الله يرجع لي كذلك قط ذو الله أحسن الله على في الدين أو نسوك هو المطلوب أن يصليك حيث يؤذن لها وأمرك عمى الراكب هذا هو لكن إن فاقته الصلاة في المسجد على الجماعة وعى الإمام الراكب وعبري شرعي من أعبار ف. يجتهي بكل الشهاد أن لا يؤخرها فوق من الليل اما حكم أن حكمه في خلف الإمام في خلف الصلاة الجهرية لا هذا الأمر فيه خلاف فيه يخيله من الأئمة الذين يقولون بأن المعمون لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولا خلفتك الإمام بن ثيمية إمام بن ثيمية يرى ان المامونين لا يقرؤون خلف الامام في الصلاه الجهريه بل يستمعون لان قراءه الامام لهم قراءه كما ورد بذلك الحديث الامام البخاري رحمه الله ينفصل للراي الاخر ويبني على ان كما في الحديث الصحيح لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. ومن يشغل العلوم اذا كان اماما او مأموما في جماعة او فردا في صلاة الجهرية <تصفيق> الشرية لا بد للمأموم ان يقرأ, فاتحة. ولا من يقرأ في فاتحة في الفاتحة ولا لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة قال الكتاب ونحن نطمئن إلى هذا الى هذا المذهب وهو ان ينبغي يبغي ان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ينستن إلى القرآن الذي يقرأ الإيمان بعد القرآن أما في الصلاة السريه فنقرأ الفاتحه ونقرأ أيضا ما تيصرأ بعد هل يجود يريد أن تجود الصلاة وراء الإيمان الذي يدعوه للديمقراطية ينظر فيه فإذا كان يدعو الديمقراطية وهو يعتاق بأن الديمقراطية هي نيشن لأن العبد الناس تقول هي الديمقراطية فإن الديمقراطية هي العدل العدم كل إعطاء كله يحق الحق وطبعاً إعطاء كله يحق الحقها هي نيشن فهو يشوف على أن فقط نسأله نسأله بسمية أو الديمقراطية عندهم يشفور الشفور محاسبة الحاكم إلى غير هذه فهذا هذا جهل هذا لا يعرف، غي أعلم يذكر ينصح أذلته عشان الديمقراطية، الديمقراطية هي سيادة القمة، سيادة الشعب، سيادة المنتقدين والتشريع للمنتقدين والتنازل على الصور هو تطبيق ديال الثلثه كرياضه اربع رياض الادبيه الشخصيه والفكريه والرياض التملك وقائمه على الشرعيه الدوليه على اعلان العالمي الخطه الانتقال مع احترام الافق الراي الاخر في هو جميله وجميله في المره اللعبه ديال المخربص عندهم عند الراي فعمل الوقت يرى الى الله تبارك الله بالنسبه اليه لي راي هو يحترمني هذا الراي ديالي وذاك سألت شي فيه فيه سيئة مرة أجبرك فيه حرية الشيطية ما يشاء وأنا أحترم وهو عادي من المشيه يزدده يسرم سربية ويسرده يسرده يسرده يسرده هذا رايه هذا حر فهو في فيه إحبام معنا أنه ينبغي أن تحترم الرأي الاخر احترام الرأي الآخر شرط صحة ولا ما يجب الديمقراطية شرط صحة فإذا كان يعتقد هذا كله ويبعو إليه فهو كافر بالله لا تكتشف خلاص الخلقين أبداً يقول سمعت أحد الدعاه سمعت أحد الدعاتي يقول إن ما يتعرض له المسلمون في سلسطين الشيشان هو بسبب يطغيانهم فهم يستحقون كل ذلك فلهم يدعو لهم النصر سمعت أحد الدعاه هذا من الدعاء ومزيان قد أحد الدعاء لكن ما, أحد ما قلت أحد الدعاء ما قلش الدعاء إلى الله لأنه هذا لا يكون داعية إلى الله هذا داعي إلى أخضارك وإلى شارون هذا الداعية الذي يعني فيه سعر بالميكال من شائط المسلمين عندما تشاهدون فيهما يضربون المسلمين شعوريين يضربون مسلمين المسلمين شوشان هو فرحان وحاعة ومصيدل وحكو هادو مصائب ديال هما اللي يعني دابا يمكن من قريب عند مصائب متراكمة نفسيا من جهه الاباء شي حاجه اللي مسكن هما اللي ونحن نقول اللهم انصر المسلمين نصر عزيز المقذرم يا رب الشيشان في السنة في كل مكان يقول هل يجوز قيام الليل جماعة قيام الليل جماعة يجوز بدون ربط مواعيد بدون وبدون يعني واحد عنده ضيوف ثم قام رئيسوني كله وضيوف قاموا ثم داروا امام صلو جمعين تتراوح رها تتراوح فريضة رمضان فريضة مش فارقه يصلها المسلمون جماعه لكن عملوا برنامج باش نصلي بالليل جماعه هذا مخالف مسلم ويقوم بحرمون فكيس إذا كنت أقول لنا أننا عشينا يصلح للعين هل هذا صحيح؟ ما لا أعرفهم العين هو حق أصلح لها. يصلح لها؟ أما يصلح لها شيء يصلح لها وهو الاستعانة بالله أولان ثم عم الإنسان يرقين فيه أخراج من البلد أذكار أخرى من العودات الله عز وجل يحفظنا يقول بعض الناس يحضرون الموعظه ويحرصون كل الخصر على الموعظه ولكنهم يتجسسون على العلماء، ويريدون الشتنه بين العلماء لتقديم بعض الأسئلة، دي. بعض الأسئلة مطلقة ومفاجأة ومقصودة، حتى إنهم يسألون هل العالم الفلاني يجوز أن يصلي وراءه أم لا؟ رجاءً وطمعًا كي تكون ما محفوظًا الله يجزيه وهذه جزء المسلم عليه مع أنه في فصلة من المقام. فهذه ذكر هذه النية هذه النية يعلمها الله هو. ذكر الإنسان عنده هذه النية هذه أنه فيه عالم من العلماء من أهل السنة والجماعة وفي خير ثم الإنسان تيمش له من المسئول عن المسئول بس يطلع منه في جواب. كأنه يقول ما سواقلتا يقول ما أشكر لا ما قلت ما هذا هذا هذا ما مره صلاة مره كذا لكن هذه النير للفتنة والسائف في الغضاء هذا حاوة ويجب لكن أحيانا لا. يكون الأمر صحيحا في واحد كي مثلا أنه مؤهد في الجماعة هو من أكبر الناس يعني في البدعة وفي... في... فهو يريد أن يفضح ذلك المتبع بل يغسيني مفور شرط بكما يقول فيه كيف وبلا ما يسميه فلان يفعل كيكا وكيكا وكيك هل يجول كذا وكذا أو لا يجول هذا الأمر يعني ما فيه بس. لكن من الأحسن أن نتحاشى إلى أسماء يقول هل صوت المرأة عورها الجواب نعم ولا أما نعم هي عورة إذا كان هو عورة إذا كان الصوت يقصد تكسب منه المرأة أو به بانكسار والخضوع بالقول يعني الكلام تتحليه والذين والترخص قوة هذا والتوصي وتكثر هذا هذا كيقول لي عورة لأنه فدن لكن إذا تكلمت المرأة كلام عام طبيعي طبيعي عادة المرأة في الإسلام تدرس المرأة في الإسلام تدرس العلم الشرعي الإمام البخاري حول من, من المرأة عنده شيخه مش الشيخات بياموا بين شيخ مش حن بالعلم حلم عنده في العلم يأخذ عنها العلم فأهل العلم أخذوا عن النساء وأخذت, وأخذت النساء عنهم المرأة تكون علمة علم المرأة تسأل مرأة تجيب المرأة تبيع وتشتري المرأة تشهد المرأة تعريبه وبينا بيش هاتف كل المرأة إذا سألتموهن متاعا تسألوهن من ورائح إجابة إيش هاي يجاوبون ورائح إجابة احتل الإشارة متى ورائح إجابة إيش هاي يجاوبون جواب الصوت إذن تلعى الزوجة القلب في هذا الأمر هذا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف فحرم الفضوع بالقول فضوع إذن القول العورة ما هو؟ هو اللي في القضوح فلا تخضعن بالقول الجوار او الجزاء فيطمع الذي في قلبه مرض اي مرض شهوة ولكن بعد ذلك قال وقلنا ما شغل يقول بكلامهم بكلامهم وقلنا قولا معروفا اذا القول معروف بفي علم حق في حقه في بكده هذا القول ليس عورة إنما العورة هو القول المنكسر هذا مع من مع الاجانب اما مع زوجها ومع مع, وليس مع زوجها بل بالعكس قد مارست قتب هذا اخدامه يقول هل هذه القولة صحيحة وما المقصود بها من لم يكن الكفار او شك في حسين فقد كفر هذه قوله صحيحه وهي من نواقض لا اله الا الله كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام في المسلمين وشيخ الاسلام في المعلومات وشيخ الاسلام من غيره من الائمه من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او زين هذا. هذا من هذا فهذا من نواقض لا اله الا الله لكن لماذا الله عز وجل كفر المشركين ثم يجري عبدك لا المشركون ليس كفارا مكذباً يربي العالمين والذي يكذب رب العالمين هو بسم، ويكذب الله. لكن أنا أقصد هذا على الإطلاق. أنت تشوف واحد يقولك هذا كي كي كي كافر كافر. كافر. انا ما نعرف أنا ما بلش كافر، ما بلش كافر، انت كافر. من المكذب الكافر فهو كافر، وهكذا يعم ما هذا لا لا يجوز. لما من المكذب الكافر نقول الضائع. اللي ما كفرش اليهيدي كافر اللي ما كفرش اليسراني اللي ما كفرش المشري كافر هو؟ لكن تارك صار نحن عند مثالك صار جمرنا كافر خارج من المين، ولكن هل نقول اللي ما كفرش إحدا هو كافر؟ لا أخذ قفر لماذا؟ لأن هناك أمام كفره خضيتها أخذ ورمفه في أكلامه في أخلاف وإستدامه وغير ذلك وإذن نقطق كذلك واحد قلق ال الديمقراطية هي الشورا والشورا الديموقراطية من كاتب أيضا من المغناصين تعرف تعرف القرضاوي كاتب مشي كاتب كان كاتب جديد عليه هذا ما ينفع من الأمور نفرق ما بين المسلم الذي يقع في الكفر وقد لا يقع الكفر عليه لمنع وما بين الكافر الضعيف الكاتب الضعيف تعرف ما تشوفتي لا لا أريد أقول لي مش كينش ما كتبش ليه كتبني صار اهتم يكفروش لهذه النجاة فأنتم اشتوا يدك اللي كانت ينظرني طانق الجزيرة التالية لهذه النصارة كفر ومشي كفر اه اه اه اه اه اه فقف له العلاف <تصفيق> لانا لأ غيرجع للسوريا ويتممشي ولا شي يهود ولا أو يقول لك الناس دانيا نلع ملايك يبقى عند الواعي نصر هو... يكفرش لهذه نقول له قوموا يا أهل الكتاب ولكن شو الذال اللي تخرج بالاله ما قال لهم يا أهل الكتاب إذا علاش نقول لهم الكفار قال لهم يا اهل الكتاب هذه شنو هي انت لأن الله عز وجل قال اهل الكتاب الكفار لقد كفر الذين كفر الله المستعن مر لقد كفر الذين كفر والله تبارك وتعالى الذين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إذا لأبدوا الله هو واحد لا اله إلا هو سبحانه عما كم مروا هدو قلوا هالك سبحانه وعمى يشركون مشركون صح مشركون يهود صرى مشركون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما زين وما كان من المشركين شكون هو الله اللي هادو النصارى يا نسيا يقدم عليهم هادو النصارى يعني عندك يصينوها من من اقضاب ولا داك المارونيين ولا داك النصارى اللي عندهم حنا في العالم هنا في المغرب جماعه ما كان عارفين شي مغربيين في فرنسا كاين شي متعاشرين في فرنسا هذو كاينه لا يعني. كيف ينجحون؟ لكن صار ما واللي عندنا نجحون؟ لا، واللي عندنا بقي لا خيشون يشدون جابل يشدون إن شاء الله وهذه يمجحون يصلي إلى جيدة المدر وخلق برس ومن يبهنا وصلنا إلى شجب وغدا يزرع مع ذلك كلام طويل طويل طويل طويل طويل جدا لكن نقدر نقول في اخر الكلمه باليقين ان حزب الله في جنوب لبنان حزب شيعي رافضي اسسته ثلاث لغه ايران الرافضه وحزب البعث زي سوريا والحكومه اللبنانيه النصرانيه حكومة نصرانية بيروت وحكومة راقبة طهران، وحكومة بعثية في دمشق طبخو طبخو طبخو وخرجوا حاجة مسلمية حجب صحيح من المنف الله في خليف الجوم قناة في, في وخدم الله حياء المنفخي وخدمه الحجب وخدمه الله الله فانكم ولكن الشيء الإسلام لا يوجد أن تكون صفحية وكانت على عن الشيء اللي كانت له أنه كان عرص الخلفية صحيح لم في الخلفية هذا تعرف في الخطار اللي يمكن من الروافع رأى الروافع الضيئة عشونا نهضرونا أولادنا، ولادنا أولا الغيراننا رأى الدكت الجرأس اللي يجب أن نصرنا بطلقة خطر كنت أبو بطر كافر وحثمين كافر ولادنا أولادنا أبو بطر الصدف كافر أيضا عمر الخطار كافر فهو نسخط الوالدين سربطة صبارة وعشت صبارة عن المسلمين أهل السنة طول في الصحابه رضي الله عنه ضربوني برامل عقميجة هدو موسيقى هذين بكس بالصحاب فهو منعاند بغض مر فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والأولادين واولادكم إيمان واليقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله وسلم إجماعيل dus voor een het niet zo dat je niet zult zien, maar je je